قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أوسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين 117. مسومة عند ربك للمسرفين 118. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين 119. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين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 117. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين 118. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون 119. والأرض فرشناها فنعم الماهدون 111. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون 112. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين 113. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين